الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما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 إفتاين لكم, لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع داب الكافرين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 الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شهيد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا ايوا الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الابعاد ومن يولهم يومئذ ذمره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله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 تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا اي الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَأَتَيْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ قُلْ مَن يَنْذِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ مِنَ أَمْ يُنْذِرُكُمْ بِهِ إِلَهٌ بِعَذَابٍ أليم وَمَا كان اللَّهُ ليعذبهم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ معذبهم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إِن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 وَأَلْمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُوْصَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَرِزْقِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم تُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ دِينِهِ وَيُحْيِيَ مَنْ حي عَنْ بينة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 بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ بِالْحَقِّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 اذَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّاءَ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم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 قَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ tym, بِهِمْ w خَلْفَهُمْ لعلهم وَإِمَّا تَخَافَنَّ من قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إليهم على سواء. إن يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سابقون إنهم لا يعجزون وأعدو لهم واستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونكم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 لعلى الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا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 وَإِيَّكُم مِنْكُمِ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنَاخَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا إِيَّاَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا